قال ومرسل عشرون مع ثلاث وزوجه تسع من الإناث مرسل يعني رسالته بدأت من حين أن بلغه الوحي وإن كان بعضهم يقول في البداية نبه بسورة اقرا حينما قال له جبريل اقرا في القصه المشهورة يقول هذه بداية النبوة وأما الرسالة فهي من سورة المدثر كما سيتمع مرسل عشرون مع ثلاث وزوجه تسع من الاناث زوجه اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تسع من النساء تزوجهن او بالاصح مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته والا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر من ذلك قيل عشرين وقيل خمسه عشرة امراه وقيل اقل وقيل اكثر وقيل ثنتي عشرة امراه لكن الشاهد هنا انه توفي صلى الله عليه وسلم وفي ذمته تسع من النساء وسريتان سريتان امتان اثنتان وهما ماريه القبطيه او القبطيه والاخرى ريحانه والاخرى ريحانه هاتان هما سريتان النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه وهما في ملكه صلوات الله وسلامه عليه اما النساء فهن تسع فالنساء الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته تسع نسوه هن سوده رضي الله تعالى عنها سوده بنت زمعة وعائشة رضي الله تعالى عنها بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والثالثه حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر تزوج طاهرتين مطهرتين الأولى بنت الخليفة الأول للمؤمنين والأخرى بنت الخليفة الثاني للمؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكذلك أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية وأم حبيبه بنت أبي سفيان واسمها رملة وعندنا أيضا جويرية بنت الحارث وعندنا صفية بنت حيي ابن اخطب رضي الله تعالى عنها وعندنا كذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أجمعين وكذلك عندنا ميمونة بنت الحارث ميمونه بنت الحارث اذن هؤلاء هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي بقينا في عصمته حينما توفي صلوات الله وسلامه عليه وقد جمع بعضهم هؤلاء او هذا العدد في قوله توفي رسول الله عن تسع نسوه اليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفيه وحفصة تتلوها هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن لا يعذبوا إذن تسع نسوة التي كنا في ذمه النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي وأما من تسر بهن فهن اثنتان ماريه المصرية وريحانة أما قول الناظم منبأ بصدر آي إقرأ بقم فأنذر مرسل ليبرأ سورة إقرأ هذه علامة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمره بالقراءة ولم يأمره بعد ذلك بالتبليغ ونشر الدعوة وإنما نزل عليه ما يدل على نبوته ولذلك فتر الوحي بعد هذا الإنزال الأول كما مر معنا سابقا في علوم القرآن قوله بصدر أي اقرا اي مقدمه سوره اقرا وليست كل سوره اقرا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم ونحن نعرف ان ذلك كان في غار حراء حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فجاءه جبريل عليه السلام وضمه ضمه شديدة ثم أطلقه ثم ضمه ثم أطلقه ثم ضمه ثم قال له اقرأ قال ما أقرأ قال اقرأ فكرر ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية بقم فانذر مرسل ليبرأ قم فانذر هذه في سورة المدثر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي علامة الرسالة لأن فيها الأمر بالتبليغ يا أيها المدثر قم فأنذر فبدات الرسالة والنذارة إلى قومه من وقت هذا النزول مرسل ليبرأ ليبرأ لتبرأ ذمته بالتبليغ حيث إنه يقيم أمر ربه جل وعلا في إبلاغ الناس ودعوتهم إلى دينه جل وعلا ثم قال ولادة النبي وسط مكة وهجرة تلت إلى المدينة أيضا من الأشياء التي ينبغي أن نعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في مكة صلوات الله وسلامه عليه وأنه بقي فيها منذ ولد إلى أن هاجر قبل موته بعشر سنين قبل موته صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وهجرة تلت إلى المدينة الهجرة كانت بعد أن قضى ثلاث عشرة سنة في مكة ونال من قومه ما نال وقد تامروا عليه على أن يقتلوه ويبيتوا به فأذن الله جل وعلا له بالهجرة إلى المدينة ليقيم فيها دولة الإسلام وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البقاع إليه ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل مكة أو المدينة على قولين والصحيح أن مكة أفضل من المدينة مكة هي الأفضل ثم بعد ذلك المدينة ثم بعد ذلك المدينة وهذه هي الهجرة المشهوره هي الهجره المشهوره هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه وقصتها طويله معروفه في السير قال الناظم يدعو الى التوحيد عقدا كاملا وبعده جل الفروع انزل يدعو من الدعوه وهي الهدايه والارشاد والدلاله للناس الى التوحيد توحيد الله وهو افراده جل وعلا بالعبادة فقد كانت دعوته صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا الأمر في مكة وفي المدينة لكنها بادي الأمر كانت مسلطة بقوة على جانب التوحيد لأنه كان في قوم عرفوا بعبادة الأصنام واتخاذ الوسطاء مع الله جل وعلا وعرفوا بالشرك فلذلك كان الحرص على تثبيت التوحيد وتنشئتهم عليه هو المقدم هو المقدم على غيره من بقية الشرائع ولذلك كانت معظم أحكام الشريعة الفروع إنما أنزلت في المدينة وأما مكة فكانت معظم دعوته صلى الله عليه وسلم إنما هي في جانب التوحيد إلا الصلاة فقد فرضت قبل الهجره لثلاث سنين وأما ما يتعلق بالصوم والحج فإن هذا كان في المدينة وبقية شرائع الاسلام كانت في المدينة والزكاة اختلف فيها هل هي في مكة أو في المدينة على قولين قيل في مكة وقيل في المدينة والسبب في ذلك هو أن بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الزكاة هي آيات مكية لكن يجمع بين القولين كما قال ابن كثير أنها أنزلت في مكة مطلقة الزكاة يخير فيها المرء، لا يحدد له قدر وأما أنصبة الزكاة المعروفة ومضي الحاول وما يتعلق به إنما صار هذا في المدينة إنما صار في المدينة وقول الناظم هنا عقدا كاملا أي عشر يعني بذلك عشر سنين كانت كلها دعوة في التوحيد لأن الصلاة ما فرضت إلا في السنة الثالثة قبل الهجرة إذا العشر سنوات الأولى إنما كانت التوحيد يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده وأن لا يشركوا به شيئا ثم قال وبعده جل الفروع أنزل يعني معظم الفروع جل الشيء أي معظمه وأكثره وذلك يقال في المثل ما لا يترك كله لا يترك جله أو ما لا يترك جله لا يترك كله فجل الشيء أعظمه وأكثره فاذا جل الفروع إنما أنزلت بعد العقد الكامل بعد العشر سنين وهذا فيه دليل على أهمية التوحيد وأنه هو المقدم في الدعوة فأول ما تدعو الناس في دعوتك إلى توحيد الله جل وعلا وأن تصحح هذا الجانب وأن تؤكد عندهم جانب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لأنه لا يمكن أن يتم توحيد المرء إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة تفرد الله في العبادة وتفرده في ربوبيته فلا خالق ولا رازق ولا باعث ولا مميت إلا الله جل وعلا وتفرده في الأسماء والصفات وتثبت له أسماء تليق بجلاله وتثبت له صفات تليق بجلاله جل وعلا هذا ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم